فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَلَا تَعْجَلْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قبل فنسي ولم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم إن هذا عذور لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى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 فَأكَلَ مِنهَا فَبَدَت لَ مَا سَؤاتُ مَا وَقَفق يَخْصِكَان عَلَْهِ م م وَرَقِجَنَّ أَكَل مِن آتَبَرَت لَ مَا سَئاتُ مَا وَقَطق يقفِثان عَلَ م مِ آدَمُ رَّهُ فَغَوَاء فَأَئِدَهُ رَبُّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى إِنَّ جَتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى وَلَهَبِطُ مِنَّا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإَِّا يَأتِي النَّكُم مِنّهدَم فَمَن التَّبَعهُداَا يَفَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ أإِنَّا يَأككُ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري تي اناء اعمى قال رب لما حشرتني اعما و قر كنت بصيرا قال رب لما كنت بصيرا